الله الذي رفع السماوات بِغَيْرِ عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمان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 وَازْرَعُوا وَنَخِيلًا صِنْوَانًا وَغَيْرَ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ يسقى بماء فَضَلَّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَلَا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 وَيَسَْاجِلُونك بِالسَّئَةِ قَبَلَ الحَسَنَةِ وَقَد خَلَتْ مِنْ قَبلَِهِم الْ المَسُولات وَإَِّ رَبكَلَذُ مَغُفَِةٍ لَّ سِعَظُلمِهِم وَإِن رَبكَ لَ شَديدُ الْعَقاب وَيَقولُول النَّذِينَكَ فَُ لَ ل أُزِ عَلَيهِ آيَةٌ من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هادا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزدادا وكل شيء عنده بمقدار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 فَلَا نَرَدُّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينسئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وَهُمْ يجادلون في الله وَهُوَ شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصة كفيه إلى المال إِلَى أَبْلُغَ غَفَا هُوَ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم قُلْ مَرَضَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا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 أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النساء غاربة غواو احلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفا او ام ما ما ينفع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 لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ماء إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينفعون يَقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يُصْلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ حِسَابًا وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِغَيْرِ غَضَبٍ ربهم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبًا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 ذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ في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 سَجَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا عَصَوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءُ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هادة لهم عذاب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 وَإِمَّا نُريًَا النَّكَ بَعْضُ الذيينَ عدُهُمْ أَْنَةَ وَفًَا النَّكَ فَإِنَّماَا عَلَكَ البَلَ عَلَنَ الحِسَابم أََلَ يَْرو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 يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَمُرُّ سَلَامٌ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ